جرى ومحد درى اني بكيت وقت مضى وقلب رضى وحكم القضاء لمش تكيت قلبي رحل ويا يوم العرب تنعاهم قلبي رحل وياهم يوم العرب تنعاهم والرب لي توفاهم بمرضي لا قالوا سلا وقول لا لا لا لا لا ما سليت رب العلا يشهد على ذاك الغضب عندي أمل ألقاهم في جنة مثواهم عندي أمل ألقاهم في جنة مثواهم وبرحمة يغشاهم ربي دعيهم لما ضاب قلب رضاحك والقضاء لمشتقت قلبي رحل وياهم يوم العرب تنعهم قلبي رحل رب لا توفى